لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا دَادُوكُمْ إِلَّا خِذْلَانًا وَلَا أُذًى خِلَالَهُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَيُفِيقُكُمْ ثُمَّ والفئنة وفيكم سماعون لكم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين, والله عليم بالظالمين